والفقه ثم سيرة المختار صلى عليه اللهم الغيث همر وردد التالون آيات السور والثاني ما كان وسينة الى علوم شذع الجلال والعلا يسمى اصطلاحا بعلوم الاله بانكشاف حجب الجهاله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 في الذكر ثم اورد النقليا فالنقل لا يفهم دون الابتداء باله لفهمه فافردا علم اصول الفقه بالذكر لما حوى من النقل ومعقول سما به يكون ثالث الاقسام من بعد ذين عند ذا الامام لان هذا العلم فيه يمزج العقل بالنقل ومنه يولج بالنظر الثاقب في الدليل كذاك في المدلول بالتعليل وقد اتى في اللؤلؤ النظيم لزكريا الناقد العليم بانها ارباعه شرعيه وأدبية كذا عقلية ثم الدياضية والجميع قد حوا من الأنواع ما بهم فرد ونظمها يطول فانظر عدها فيه فقد عددها وحدها والذهبي قسام العلمائلا خمسات أقسى منك ما قد أجمالا ذلك في رسالة المسائل بدءا مع التفصيل بالدلائل فمنه فرض لا يكون مسلما عبد بدونه كما قد علم مثل الشهادتين والصلاة والحج والصيام والزكاة يعلمها من غير ما تفصيلي مستيقنا بها بلا تعليل كذلك التصديق بالذي اتى به النبي المصطفى وثابت عنه عليه بارئ الاكوان صلى وسلم ما مدى الازمان وان من فرائض الكفايه حفظ كتاب الله والدرايه باسس الشرع على التفصيل وطرق التحريم والتحليل ومنه ما استحب كالامعان في شتى علوم شرعنا المشرفي وكل ما لذل العلوم من صله من آلات ومن علوم مكمله ومنه ما ابحى كالاخبار وسيار الولات في الاقطار ومنه ما يكره كالعينى بجمع شعر زمار الغوايه وان صرف الوقت في التنقيب عن اشعارهم هو الفضول والغابا الا اذا كان لكشف الباطل فانه ذب عن الفضائل وحفظه من دون تنبيه على ما يخدش الاداب مما حضلا ومنه ما يحرم كالسحر وما يوقع في الزيغ اذا ما ما وما مضى من ادرب التقسيم عن الامامين لذي العلوم مشتمل على العلوم كلها نقلا وعقلا دقها وجلها وكل تقسيم صحيح ان نضر اليه من كل النواحي فانتصر لكل واحد ولا تعارضا بينهم كلا ولا تناقضا فكل واحد له مراد وكلهم على الهدى والراد عليهم رحمة ذي الجلال ما وادق همى وما الهزار رنما وليهنك العلم بني فابتذل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 مسالك الاسلاف حتى تدرك منهاجهم فالخير في اتباعهم فكن رزقت الفقه من أتباعهم